هذه كربله وهذا الشريعه وهذا والين وهاي اطفال تتصارخ يا عم العطش ما داين هذي كربله وهذا وهذا والين وهذا والين وهاي اطفال تتصارخ يا عم العطش ماذينة وجهة يمي بنات خدوم تصيح الموت الموت حلبينة عطاشة شلون يا زينب قمر هاشم يخلينا نريدك يا عقيلتنا لأبو الغيرة تخبرين قليل عيالك عطشانة وين المتكفل بحمانة يشاطي الموت حاجين أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء <تصفيق> إن تريد أن يأخذ هو وعاك ضيعين وبيعد ماء أريد الماء <تصفيق> نهر الفرات وياك جيت أحجي وأتمنىك تسمعني لو ناديت حيالي تركتها هناك عطشانة ترجاك هذا أنا يمك هذا أنا يمك ما تدري منه الجاك عباسنا الفتاك والجرفة كتعنيت أي والذي أجراك بس يا فسد مجراك لو بالعذب شحيت لو بالعذب شحيت عفت اطفال بخيال اروي اليوم كل ضام انا العباس انا العباس صدت والموت قدامي سحقت الجيش بقدامي رغم عدائي أريد الماء نشاط الموت حاجين أل العباس تدري أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك تشفيه أخذ هوعك وغيعين وبيعد ماء أريد الماء بالخيم عفت عيال عطشانة والأطفال تشرب نمير العين وأنا على ذاك الحال بمناثر الجلال ودعت أخوي حسياً ودعت أخوي حسياً وبمدمع الهمال ويايا يحشي وقال عليك أخشى من البيان يا بالفضل الأهوال خيل وفزع ورجال تتحاوشك صوبياً تتحاوشك صوبياً صحت يحسين ليهمك العلامة وياي ظل عمك أنا العباس أنا العباس وخياري يصير من خصمك تريد الماي لو دمك أقول بهاي اريد المال يشاط الموت حاجين هل <متحدث> العباس <بس> تدري <متحدث> اريد المال اريد المال <متحدث> اخذ هو امعاق غيعين اي اريد المال <متحدث> ودعت للمظلوم جيت وشفت هالقوم جدامي مثل السيل شفت الدرب ملزوم خيل ورجال تحوم تتخطى عاليا ويل تتخطى عاليا ويل عليها الأجل مرسوم عطشة وتريد دموم وصاعد عجاج الخيل والحومة كانها غيوم واصبح نهار اليوم يشبه سواد الليل يشبه سواد الليل رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني انا العباس انا العباس تداي الطيب رضعتني وحجور الزود ربتني وانا الوفاق اريد الماء يشاط الموت حاجين انا العباس تدري اريد الماء اريد الماء اريد انطيك تشفيين اخذ هواك ضيعين وبيعد ماء اريد الماء عزم انفجر بركان وانذهلة الفرسان ما تدري وين تروح وتماوج الميدان والدم صبح طوفان مهري سفينة نوح مهري سفينة نوح طايف على الأبدان وتغطت التربان موجة دم المسفوح شردت بلا أذهان من شافة العدوان درب المفر مفتوح درب المفر مفتوح الخصم بالسيف دليت على درب الموت دليت أنا العباس أنا العباس دمعه يفوج خليت سواد الليل راويت صدت عناي أريد الماء أريد الماء يشاط الموت حاتين أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك تشفيه أخذ هوهاك ضيعين وبيع دماء أريد الماء أيه. كان الدرب مسدود خيل وزلم وحشوت ما همني وتخطيت ويا يجب الجود هذا أنا بحر الزوت يا ما زلم ذليت يا ما زلم ذليت يا الشاط وانت شهود خليشهد المعبود هذا العهد توفيت حفظ العهد مريوط لازم أرد ردود تدرش قلت شحتيت تدرش قلت شحتيت إذا هالماء ما حصله النبع أفنيه من أصله أنا العباس أنا العباس أرد بالجود يا محلة أضح الروح من أجله ويضل رجوالك اريد اللي ماي ساي موت انا العباس تدري اريد اللي الما... اريد اللي ماي اريد طيب شفايفك ذهواك غير عين وبعجمان اريد اللي ماي الفرات تشوف بالماء يرد ملهوف واتعنى للأيتام أرجع وانا المعروف ما يهمني جياش وخوف ما تهمني هالأسلام ما تهمني هالأسلام وش ما تجين صفوق رماحونا بالوسيوف أفنيها بالصمصام لو قطعوا لجفوق بالجودر الدزحوف واقصد أهل وخيام واقصد أهل وخيام حرم واطفال يتنون أجيب الماء يردون أنا العباس أنا العباس قد الأشرار يلفون سهم بالعين يرمون قطع يمنان Sariidil mail mail mail